Oh, Or... yeah. 「なぜなら」 WHA- you Why a m I? Wanna- 「今日も」 مهنيا <تصفيق> لقدام نحن أ ن وما يلقى 「私のんあ ولو جعلناه قرانا أ ع ج م ي ا لقا اولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آ ت ي ن ا موسى الكتاب فاختلف ففي لفضيله ا ل د ك و ر محمد راتب ا ل ن ا ب ل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام رد علم ا ل س ا ع ة و م ا تخرج من م ث ر الله ت من أ ك ا وما ت ح م ل ただ、その後、神様は神様のことを知っていることです。<シ> او <تصفيق> 「さあいき